إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استبعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض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 119. واتخذه ولدا وهم لا يشعرون 110. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 111. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت بأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فُلونَ غولكُم وَهُم لَغونَصِحون فَدَدَ نهُ إلَ أُِّهِ كَيتَ قَض عينهَا وَلَا تَخزَنَ وَل أَنَّ وَعد اللهَّ حَق وَلِ تَعَمَ أَنَّا وَعْدَ اللهَّ حَّ وَلَكِ أَكصَرَهُم لَا يَعمُون وَلََّا بَلَ غأَشُزدَهُ وَسْتَوَ آتَنهُ حُكمَ وَعِلم وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَاعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَاعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنِهُ هوغَفُورحيِيم قَالَ رَّ بِمَا أََّ عَمتَعَلََّ فَلًَا أَكُونَ وَحييرَ للِمُجمين فَأَصَحَ فِي المدينةِ خَائِ فَََّ تَ رَقَبُ فَإذَ الذي سَانصَرَهُ بِالْأَمْس يَصْرخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هَوَدَ لَهُ مَا قَالَا يَا مُوسَى 117. وقتلني كما قتلت نفسا بالأمر 118. تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 119. قوْصَ الْمَدِينَة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَاءَ يَتَمَرُّون بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَك مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يترقب قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ يَنقَلَعُ الْمَدِينَةُ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولما وَرَدَ مَا امَدَّ يَن وَجَدَ عَلَيْهِ امَتًا مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حتى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 قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استهجر إن خير من استهجرت القوي الأمين قال إن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 ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلي قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكير فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم 118. لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تحطلون 119. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأرض ايْمَنِي فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جاء يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحا من الله فذلك برهانا لمن ربك إلى فزعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أصح مني لسانا فأرسله معي لذا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قاللَ سَنَ شُّعَفودَكَذ آأَخك وَن جعَ لَكماسُ الْفون فَل يَصلُون إلَكُم فيآياتِناتُمَا وَمَ التَّبَعكُمَ الغَالِبُون فَلَ م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 مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الضَّالِّينَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن 117. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 118. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فَأَوْفَىٰ بِكَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَسْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ يا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما ان شئنا قولا ستطاول عليهم العذر وما كنت ساوي في اهل ماذا ما تسلو عليهم اياتنا ولكن كنا مصلمين وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَاذَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا وَمُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّمَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَيَقُولُونَ رَبَّمَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَذَرَهُمْ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 مَا أَتَ بِعَْ إِكُتُمْ صَادِقين فَإَِّم يَسْتَجبوا لَكَ فَلَم عَنَّ مَا يَتَّ بِعونَ أَواءهُم وَمَنْ أَْظَلّ مِنِ التَّبَعَه وَهُ بِغَيرِهدَم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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ نورَتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بالحسنة السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 نَسَبِ الْهُدَى مَعَ كَانُوا تَخَفَّفٌ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ اللَّذِنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا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 مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتنو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن عَمَّا هُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبَرِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَوَّأْنَا إِلَيْكَ مَا وَقِيلَ بَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَبَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَنِيَتْ عَلَيْهِمُ الْآزَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ سَارَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولن يعلم أن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 مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلا يُلقاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفَ مَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ وَمَا كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وهك أن الله يبسط الرزق مِنْ يشاء من عباده ويقدر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 املون ان الذي فرض عليك القران لرا عبدك الى مآب قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنجَاكَ ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالط ان الا وجهه له الحكم واليه ترجعون